كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجد فدعا ربه أ ن ي مغلوب فانتصد ففتحنا أ ب و ا ب السماء بما م و ف ج ر ن ا ا ل أ ر ض ع ي و ن ا ف ا ل ت س ا ل م ا ء ع ل ى أمر قد قدر قد و ح م ل ن الاسلاميه ه ع ى ذ ت اسماء ا ل ن ك ا ن كفر ى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 ونبئهم أ ن الماء ق س م ة بينهم كل شذ ب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن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 أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ح النابلسي للعلوم ن ن ن ع د ا ك ذ ل ك نجزي م ن شكر